من عن الهتي يا ابراهيم قال ارغب من عن الهتي يا إلهي لا إن لم تنتهي لأرجمنك لا لأرج وهجرني مليا وهجرني